بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذلك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 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنَبِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَسْتَجِيرُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَبَانٍ وَصَاحِبَتُهُ وَأَخُوهُ وَصَاحِبَتُهُ الَّتِي تؤري وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ نُمِّي جِي شَأَنَ إِنَّهَا لَظَا ۖ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ۖ تَذْرُى مَن أَدْبَرَ وتولى وجمع فأوعى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 عَذَابَ رَبِّي وَيَوْمَئِذٍ أَمُونٌ وَالَّذِينَ لَهُمْ خُرُوجُهُمْ حَافِرُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ غَيْرَ مَلُومٍ فَتَنَزَّلُوا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 في جنات مكرمون فما للذين كفروا بلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيقمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلاك إِنَّ خَلْقَنَا مِنْ مَا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ فِرْعَوْنَ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُطْفَةٍ يُصَبُّونَ ۚ هَٰذَا شَأْنُ الدَّهْرِ فَمَن